فهذا هو رجل الثاني المجال السابق على رسالة في الصفات الاختيارية للشيخ الإسلام المتنمية رحمه الله قال رحمه الله تعالى والكلابية يقولون هو مكتصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته فأما ما يكون بمشيئته فإنه الحادث وضبه تعالى لا تقوم به الحوادث والترجمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث فإنه طبعا مثل هذا الفكار يسمون هذا الصابق من ذلك الحاشية لانه لكن فمتشاشا ما نسميها الصفات الاختياريه من اسئله حلول الحوادث فانما اذا تكلم موسى من امرانه بمشيئته وقدرته وراده حين اتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام الحادث قالوا فرأى الكسف رب به تقارص به الحوادث قالوا ولو قارص مني الحوادث لم يخرنيها وما لم يكن من الحوادث صفة حادث قال ولان كونه قابلا لتلك الصفة ان كان من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل تصغيرها ان كان انتها انت كان قوله هذا ولان كونه قابلاً لتلك الصفة ان كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في الازل فيلزم جواز وجودها في الأزل والحوادث لا تكون في الأزل فإن ذلك يقتني وجود حوادث لا أول لها وذلك محال بوجوده قد ذكر في غير هذا الموضع قالوا بذلك استبلنا على على حدوث الأجسام وبه أرثنا حدوث العالم وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله فلو قدحنا في ذلك نجم القبح في أصول الإيمان والتوشيق وإن لم يكن من موازن ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلا فيكون قابلا لتلك القابلية فيلزم التسلسل من قال يتم يكون قابل للانكلاس فوالا لم يكن للواجب لذاته صار قابلا لها باب ان لم يكن قابلا فيكون قابلا لتلك الصفه عين ذات التسلف الممتاز وقد ذكرنا القول على عامه ما ذكروا في هذا الباب وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تقات فيه شهه من يفهم هذا الباب وفضلائهم متأخرون كالرازي والآمد والطوسي والشمي وغيرهم محترفون بأنه ليس لهم حجية عقلية على ذلك بل ذكر رازي وأتباعه أن هذا القول ينظم جميع الطوائف ونصره في آخر كتبه كالمطالب العالية وهو من أكبر كتبه الكلامية وخالف بذلك قولهم في أجل ما صنفهم في الكلام وهو الذي سمناه نهاية العقولي في برايه الاصول ولما عرف سائر قوم قولا لم يعتمد على ذلك في مساله القرآن فإن عندهم في مساله القرآن اذا قالوا لم يتكلم بمشيئته وقدرته قالوا لان ذلك يسلم لحلول الحوادث فقلنا عرف فساد هذا العصل لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن فإن عندهم عليه بل استدم بإهناع مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية لكن لم يكن عنده في نصر قول الكنابية غيره وهذا مما يبين أنه وعمثاله تبين لهم فساد قول الكنابية وكذلك الآلبي نكر في أبكار الأفكار ما يبطل ما يبطل قولهم وذكر أنه لا جواب عنه وقد بصدت, وقد بصدت هذه الأمور في مواضع وهذا معروف عند عامة علماء حتى الشديد من الظهر ذكر في كتبه أن القول بنفس شرور بحوابه لا دلول عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرب وكذلك من قبل هؤلاء كان بالنعالي وذويه إنما عندتهم آمن الكبرامية تقال ذلك وتناقبوا فيبينون تناقب الكبرامية ويبينون أنهم إذا بيضوا تناقب الكبرامية وهم مناسعون فقض ثلدوا للم يعلم ومن السنة وأنا السنة والحديث بل من قبل الكرامية من القوائف لم يكن يلتفت الى القرامية وامثالهم ايه حاى لا اكведة الاتوادى لم تكن لتي أشياء لم تكل لي nope لم تكن ليه بل من قبل الكرامية من الطوائف لم تكن تنتفك الى القرامية وامثالهم بل تكنن بدارك قبل ان يلتفق الكرامية تخلق عنه؟ <تصفيق> فإن ابن كرام كان متأخر بعد احنا بن في زمن مسلم المحجاب وغرقته وإمة السنة والمتكلمون فكلموا بهاله قبل هؤلاء وما زال السلف يقولون بموجب ذلك لكن لما ظهرت الجهنية المفاتة في أوائل المئة الثانية دين علماء المسلمين ضرالهم قال بل الصلاة والصلاة أكيد ماجنة المحطة صحيح دقيق ماجنة المفتاح نعم لكن ما ظهرت الجهنية المفات في أوائل المائة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم وخطاعهم ثم ظهرت مشنة الجهنية في أوائل المائة الثالثة اللي قال لما هو النجوع عدلون ايه ساري مثما وامتشن العلماء الإمام أحمد وغيره فجب وضع على الجهنية وقشر ضلالهم حتى جبض الإمام أحمد الآيات التي في القرآن تدل على مقرآن قومهم وهي كثيرة جدا بل الآيات التي تدل على الصفات الاختيارية التي يسمونها الحلول الحوادث كثيرة جدا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصنبه وسلم على رسول الله على آمه والصحبه وعلى آمه والأغباته نقشى الاسلام رحمه الله والكلابين يكونوا متصل بصبات التي ليست له عليها قدرة التي تبينها عليها قدرة هي فسرة بالكلمة اللي بعدها يعني ان هذه الصبات قديمة جلية وليست تعيش متعلقة معيش واختياره قلت <تصفيق> أرى يكون مشياته لأنه حادث هم يعني قالوا اتقطوا الصبات الفائلية الاختيارية التي الله تعالى محلا للحوادث هكذا قالوا فالله نزل عن عشاء الحلو الحوادث وسبقا مرة من فرح الطحاوية أن هذا المصطلح حل الحوادث من الفاظ المضمنة التي تحتية تصفيل فإن أراد بقوله ابن الله تعالى نيسب حل الحوادث أنه لا تحل في ذاته شيء مخلقاته هذا صحيح أنه يعلمه هذا لله تعالى أما إن أراده من فصفة الاختيارية فالباطل هذا هو مرادا من السفر الان اختياريه بذلوا هذا العيش انما سيكون من ده للحوادث قال قال ذلك كله يوسف بن ايان من شيء اثنى قدرته وناداه حين اتعب بقدرته كان الوالد قال ان كان الامر كربيه كان متصف الجد به اي بالصناعه الاختياريه لقامه في الحوادث قالوا من وقامت بالحواجد لم يخلوها وما لم يخلو من الحواجد فوحات ما لم يخلو أي هو إذا لم يخلو فوحاته سيكون معنا سيكون حادث قالوا لهم كان قابلا فيك السفة إن كانت من الواجب ذاتها كان قابلا مهات الأجل يكون هذه السفة الآن بضع صوت المجيب الالكيان إذا كان مطعال قابلا لها الآن مقابل قابل هايش في الأجل في هايش هنا رؤون فلا مدى تكون صبه هايش فأيلي ولا تكون صبه ذاتي قديمة قالوا هايزة بردودها في الأجل والحواد لا تكون بالأجل الحواد يقوم هايش يعني يمتنع هايش معرك روجهم والحواد لا تكون في الأجل هايش هو في ماذا لا في دواب الحوادث هم ينفون دواب الحوادث ولا يفغلون كما يفرق من السنبيلة ما جواله أهل السلسة بين الجنس والنوع بين الأفراد والأحاد فالجنس الحوالي كما لا أخفى عليكم لا أول لها وأما الأفراد والأحاد فهذا من واحد من الوعيش إلى الوعيش وابتدي أول هو أول فهذا كلام بين الجنس والأفراد قالوا الحوادث لا تكون بنظم فإن ذلك يقتل من وجود حوادثنا أولا هار ذلك من حالي موجوده قل بكرة الغير هذا موضوع قالوا من كلابنا الكنابية وبهذا استدللنا على حدوث الاجسام وبهذا عرفنا حدوث العالم وبذلك اتبتنا وجود الصانع والصدق رسوله يعني يحبوا الآن حتى تذكو بسنا بعضها هم قالوا الآن الدليل على إتباك على اشباع حدود العالم ان العالم ما يفرق عن ايش ان يذكر ان الاصابات فجاء التي يسميها المعجمه الاعراض والشاعر يسميها يشفي الحوادث لان بعض الفرق منهم لان لما تجي يعني كل سنه مش يعني من اعراض تمام مش دي من الاصابات اما القنادج السفاد كثير في الاصابات ولا شيء وليست أعرابا وإنما الصفات الفعالية هي ماذا هي حوادث فكان الله تعالى منزع الحواد وعراب من الله كانت الصفات الفعالية فعلى مقصود النهاء الأعقام لن يمكن أن نثبت حديث العالم أنه يجبوط الأعراب فالأعراب حائفة فحتى يسلم دليلهم في ثبات الله تعالى والصالح فإنما يقول نابد أن الله منزل عن هذا الحوادث يعني لا يمكن كان ان نثبت حدود العالم وان الله تعالى والصاد حتى لو شيء الصفات اختياريه لو قلنا الله تعالى يفعل باختيار المشيئة كان محل الحوادث والحادث هي من خصائص المشاء وخصائص لو كان الجسم هذا لك الشفيع الدر لو كان قلنا وكان جسما لبطن ذلك الصالح وإثبات الصلاة المتعلقة التي دينا عليه السلام وأن من يظهر في إيش الأصل الذي يعلمنا به صدق الرسول طبعاً هؤلاء إذا صار في طاعة في إثبات الله تعالى والصالح حقاً مثلاً عندهم كلمة سلسلة العم فإذا صار في طاعة في إثبات الله تعالى والصالح صار بعده إيش, إيش صدق الرسول هذا الكلام الشيخ بيلا بي في الدراء الأول 306 وإيضاً أشار أنه في السادسة والسادسة والثلاثين طيب قال رحمه الله قال وإن لم يكن من مراغم ذاته صار قابلها بعثا لم يكن قابلا فيكون قابل لتلك السفة سينزم التسلس المتنى يقول أننا نحال صصوا بهذه السفة الفعلية فهذه السفة الفعلية التي هي ايه دوران الحركه دي معناه ان الشيء يؤدي إليش؟ إليش؟ أصلاً الى ماذا الى ايش التساؤل الوجودي يعني بهذا الصراع بين التساؤل الوجودي اللي بيواجه جميع العقلاء والتهجير ايش رجائي التساؤل في نهايه المطاف انه ايش تهاني الرجل النيه والمسؤوليه ايش عندما يقال مثلا تعبر يقال مثلا أن هذا كان سبب في إجاد هذا إلى مالا نهاية يكون نقول الخلائق بدي آدم امتعون إلى من؟ إليش؟ لأبي النشر عادم عليه السلام فأبو بشر لابد أن يكونوا مالا لابد أن يكونوا صالح هنا. ولما توالع عرض الأنية والمعلومية إلى مالا نهاية فالتسلس الوش؟ ممتنئ أما التسلس الجائز الذي سبق نمر بكم في شرح الطحول لكر الشيخ العديث المواطن اكثر المن... شيء اللي ممكن هو هل في شيء اسمه تصريح او لكن تصريح مجهز هو هذا ما تجوز لي عايز الشيء خلينا لما كان عندك الان التسلسل او دوام الحوادث او الحوادث لا تتناها ولما نعم انا تصريحهم ممتاز طيب لا هذا المستقبل اتفاق معنا بين معيش ومتكلمين يعني تنسى من الال فتستلسل الحوادث في المستقبل ومحمد اتفاق بين المتكلمين مثل معيم جنة معيم جنة صنعت الضربين عنها يهل عنها يعتبار يعتبار الرابي ويعتبار الجنس الجنس يعتبار؟ الجنس هذا الله كلها دائما ومدرها فمدام ان هذا المعيم لا يهل أن يكون لهم مستقبل والد الحوادث قالوا كذا تحادثنا ما كان لا ثاني فما قلنا ب دوام الحوادث في المستقبل فنقول انه هي مش الموضوع ده واحد أما التنك... أما قال في المستقبل ولا فيش دوام ايش قال عن جهه قال انا في شارع جنوه في انا وايضا العلاف قال ايش حركات الجنوه الا طيب اقترحنا والله لو بلاوي متاخرين يعني شمال انا شارع ولا الكناديه بلاك انت والله شيخ استخدمتيه لان ويستخدمه انا سابقا مره في شارع حوزه ولا حيقه قال ابن أبي الحديد بمفضلاء الأشعارية المعتذلية كما نستخدمه كما تعرفون الذهب الكثير في السياق فهو لما كان الفضل كما يظهر من السياق فأنا أسفار ما عنده من إيش وما عنده عنده من إيش من حق يعني خاطف هنا السياق وقالنا بطرازين تتعرفون الشيء حكم عليه بالردة وذلك نعلك من الطوثي وعبه من حلي ذكره بمطخر كما جزم الشيخ علي يعني مثلا بأوصاف شميئة في, في, في المناج طالح نقول عن هؤلاء الراج والعامل والطوسي والحلي مؤتدون أنه ليس محج عقلي على نتي ذلك يدفع ملائي من القوم ومع ذلك يستجكون عليش على أسلاقهم وأنهم ليس محج عقلي على نتي ذلك عليك ذي مالا على مؤتد ليش مطلوبات البلية الخيارية. قال بذكر غاربين وأتباعه أن هذا القول ينزل من جميع الطوائف اللي هو هذا القول بيتماتج أصبحت مليئ لازم لجميع الطوائف قال ونطلب في آخر كتبه المطالب العالية في آخر كتبه يبقى الكلام ما آخر كتبه الرازي هنا قال آخر كتبه ويبقى الآخر قال آخر كتبه هاش أقسام اللذات أقسام اللذات ف... يعني منها يعني يخلي مو بتا انا يعني آه... تبر من راف الخطبه يعني انا لكن الشيخ استعمل هذا وهذا في في يعني في انه قام طالب يعني اخر خطبه مره قال ايش يعني قام هؤلاء ان اثبتوا بظلمه لدى اشخاصهم هذا يكتب عباره سبق المره عند كلام ياخذنا بالدار فجزاهم الله خير وحفظهم الله لأن أرأيت حجة عقلية لمنعارض الشريعة قد انقدح لي وجه وسادها إلا رأيت ما ذالك من أئمة تلك الطائفة من قد تفطن لبسادها إلى مقام لأن الله تعالى خلق عباده على اليطار فهذه أصبح قائل الشيخ رحمه الله أن أهم مقامة فاغبة مردود عقلا إنما تجد في نص من وشماليش تمام؟ بالنسبه لتشخيص الزياده والذروه كما حصل في هذه الحاله مثلا كانت الدرجه الاولى 76 و300 وفي الاخر 17 و900 فالامراض دي بتاعه الشيخ هي منظومه عامه في نفس العش القلوش باثباتات مبدئيه ونشوف ما كان دوامه سائليه لكن دي كنت بتقرا غيرهاش على على ماذا ايش؟ على ماذا بتقول؟ في, في دونك الشيخ رحمه الله وانقامه المرضي في 40 لكن اسمه 40 ونهايه الحقوق في جناع حوادث لا اولاها فهو نفسه اللي قرر وجوب جواب الفاعليه كما في المباحث الشرقيه اذا طرح هذا الكلام الكتاب رحمه الله الان هذا مش والمباحث الشرقيه كان كتاب لو فهكذا في الدرق الثالثة سعبعين وكان عملنا المطالب العالي أشغله أيضا في الدرق الثالث ثلاثة عشرية هنا المحقق رحمه الله الدكتور رحمه الله وسلم عليه رحمة الله أضع لديكم هذه السطر اللي بنقوا سين أبس وقال رحمه الله ما بين المعقوفة ليس في كل نساء وزدت وليستقيم الكلام لأن الدقييم يتكلم مع أولا عن مطالب العالي هو يذكر دائما أنه آخر مؤنف الرازي وفيه رجع العرائي لذكرها ذي كتبه السادقة وأهم هل هذه العقول وما أثبتها المحقق هو نوج كبير يعني لأنه إذا أثبتها على ما جاء في المجموع يبقى الكلام مشكلة لأنه من هذه العقول كما نربينا في كلام خدار هو من هذه العقول يقول إيه في امتناء حواب الأول لها. يعني في شيء دوام الحوادث وطبعا اللي في دوام الحوادث بين في شيء 2000 لكن في دائما اخدتنا ما اسمه محقق يكون كلام ايش في كلام في كتاب المطالب بالاهالي قرر قرر بهذه دوام الحوادث وفي كتاب انه اقول ما ذا العمل فلو ما أثبتنا السطر الذي أثبت المحقق رحيبه الله سيكون كلام معنا ليس كناك لما نقول وهو من أكبر كتبه الكلامي أن يسمى وهذا الآن المحقق رعيبه الله يعني له وجه ومع اعتباره طيب قال النبي سناه نهاية عظم هذا الكتاب الذي هو نهاية الأقلس شكرا الله يسمى هذا من أجل الكتبه لما قدرات الاصول الكلام عن الاصول مرد الاصول الدين اصول اعتقاد فهو الشيخ منه هو اجن كتبه ومره قراء عنده عنده عند الفخر اجن في ما صنفه بالكلام كذا في الدراء الثاني سنأخذ فيه ما ذكره الحقيقة من الحالة قال على رسالة قيمة المبارد لما اعتمد على ذلك مسئة القرآن قلنا بتعرفون ان الكليابيين يقولون ان القرآن ماذا اشيء تاريكي طواعنه انه, إنه معنى القائم بدأت وليس يثبت انه ماذا اختيار لك اهلاعيش ومشيئتها قلت ذيما عن في مسئلة القرآن لما قال ومتك من مشيئة القدر قال ان ذلك يستمزل حواليسه فلما عرض ساد هذا الاصل لم يتم على ذلك مسئلة ان اذا ذكر علي فبينعو كتبهم عليه هل هذا على عاده لا لكن كنا نختياره نفي ان وصفه كان اختيارا قال يقول الله تعالى اذا كان مختار اجتهاد كان محل حوادث واذا كان محل حوادث هذا ايش نقتل جميله على ايش 14 وصار وان الان عالم قال رحمه الله بالاستدلال بجموع المركب وهذا دليل مبارفهم إلى الغاية لكن لم يكن العظم في مسجد قول هذا الترامل الذي جاء مجبراً ايه شيء صحيح مرحباً في الدارة فقال قال نحن مرحباً فقرر أيضاً في أن الترامل له معنى غير مرابط ولل خلافاً مقتزيلة ومن قال بذلك فنعم. فهو معنى المتقديم من قائل بعد الكلام فهو معنى الواحد ومتقديم وقائل وولاة الله طب هذا ما زمن المال الكلابية قال فلا مال مدالك مكان خلاف الجبل يعني الآن أبطل كلام إيش؟ المعتدد فلا نتقعد هنا قول إيش؟ الكلابية فما نفعل به أخذ به الهن ورعنا إيش يعني تركه لا يشخخ ايش؟ خنف الجبهه لانه يعني مثل الشيخ رحمه الله ان الاشاعره يعني الاسد الشديد انه مشان الكرم ولا هب الكره كل ده له معنى ايش؟ في عندهم فكر السنه بنقول عنه الشهر كان يستوحش ابو الخاتن يعني انه على غده المعتزله هنا نص عندهم نفس ما بقول ايش؟ بناء عاميش ان هذا مليبه هذا المقصود لها العبارة كان في الدراء الثانية 24 من الاتمئة وايضا قديثة مقاردين ضعيفا للغاية بينا يقول في الدراء يوم كذلك الثاني وسبقا أن الجزء الثاني هو, هو فرصة الاختيارية الثاني ستة خمسي ومئة قال وكذلك الآملي تذكر في أبكار وفكار ما يبتل قوله فما وذكر أنه لا جواب يعني أنه علىه يعني يكون لابد بالنسبة له الدواب الفائلي وثباته أنه يفعل بخفي إليه قال حتى الحيض المطهر قال تذكر في, في كتبه القول بمثي شو العاد ما دي عليه فالممالجة المربمون على جهدها في السياق ألا يمكن إيش ألا يمكن دوام الحواثة ولن يمكن دوام الفاعلية ولن يمكن بصفات فاعلية ونجاهم والشرق وكذلك من قبل هؤلاء كان من معالي مذنويه وكذلك من قبل بنعيش أبو المعالي ماذا على أي مدهب. ليش بسمعنا؟ ايه مش متولع طيب انهم ان الكراميه قالوا ان التوحيد بالكمبيه ان الكراميه قالوا ذلك يعني قالوا ايش ان الكراميه قالوا ان الكراميه قالوا الكرام. بشك في الاختياريه اذا فبين متناقض الكلام طبعا احنا الكراميه سيادك كلام الشيخ في معنى قالوا ان ليس متكلما فهم كل يعني دي قالوا ان النوع الاصابي يس فقال ان كان محط على كانوا لما كان بيختفي على ويعني اذا هناك حشره يسموها ايش اهراب نقول يعني تسمى اهراب تسمى حون آه يعني المشكله عندهم كانوا هم بيقولوا ان مرض على جسم لكن يقولوا جسم ليش لاكل جسم يا هذا في دي اشاعره البراغي وغير التهم كانوا انهم ماذاش انا هوش مدس انا وهذا في دي الى جاء مذهب السلف ثاني مذهب السلف ماذاش في البشاء الجيمون اتهموا مره مثلا في مره النظريه اتهموا محمود لانه كلامنا ما نناظر ايش الفرق انا اعلم اننا نناظر بالظرف والقنا فقال لما قاله رحمه الله احمد محمود قال دير يفرق بين هذا الحب اللي قاعد يقول ايش هو ما ادري كيف هذا دخل على منه خارج ففارسط هي ابن فرق هو بن زياد الشيخ ايش يعني شخص يعني فانا الحديث هذا من قال لو كان على يعني وصول انه كان ايش يعني كان جسمه عشان هالشيء صحيح والله ما نرجع كلام شيء انا وذهن من دول التناقض الكراميه هذه المناجع فقد انجلى الون كما قال هذا من استلف قبل أن توجد اي شكل هذه يعني بسنين وانا بكره كان متاخرا الى الان قال ابو رحيمه لازم الموضوع هذا جميل يلفات في اوائل المئه الثانيه ذكر الشيخ ان هذه في الفتره مقصود بالمئة الثانية هم مثل جهن بصدوان هكذا سنة ثمان وشدين مئة وانجاعد قبله في عوارف المئة الثالثة طب نفتها طمحنا سنة 20 و 200 يعني بدأ الامتحان في هذه السنة وفي هذه العربة من قل حفظ الله يعني إيش استفحالة البداء وتسمت الكفار وبيت بين وبين بين لامبرت ومستر محمد وبين الشيخ احسني كثيرا ان كل ما يعني ظهرت اليه اليه المسلمين كلما عاش استكوا الكفار كلما حصل لهم على صلعاتها التمكن فبتقل ما تضع جدا يتمكن الكفر الصلي الصليبيون ولا تتاهم شيخي يعني ارد على هذه الكثيره جدا رحمه الله يقوم بجرزها في بعين تلبيزية العمية مبدأ تجههم من المشركين مبدأت الصالة والبيتاب للعود ونجاعة ونجاعة في عوائل المائة الثانية نعم حكنا في بعين تلبيزية العمية الثانية ثانية لما ذكر الشيخ رحمه الله إمام أحمد الكلام يلاعي مرتبط بالمضوع عنها بناء على أن القرآن عندهم يعني لما يكون القرآن تتلم به بمشيئة اختيها فبرا أنا ألا أنا خول الأحدهم مجلة الأعراب هل ذهن؟ هل ليصلك غير الألوى السم版о؟ وهل أنه معتدل المعتدل هو المثال فضوء الصفات ما لا أتبرته عنها مع الأعراب قاله قال الله تعالى هنا ليس المعراض لكن لا أ 그게 يعني ليست على الأعراض عن heaven قال الله تعالى ب learned انشوده هلل قال العلماء اشار زملاء هل ان القران عندهم جمله الاعراض فلو قاموا بذاتنا نقامت به الاعراض يبلو ال الذين لهم يكون اكثر لو كل موقع على يتكلم وان كان مصدق به لكان ايش لكان محل معيشه للاعراض يلد التشبيه فكذا قال لك في المده الثالث 53 ويقول أيضا بمتلاخر وشبهة نفات الكلام مشهورة أنهم اعتقدوا أن الكلام وصفة من الصفات لا تكون منها فعلا من أفعال الطائر ومتكلم فلا تكمن الرب لقامت به الصفات والأفعال وذلك يمكنه لأننا اقتدلنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام ويقول أيضا بمتكلم بنشيئة أكثر من دليل إيش أكثر دليل أن الله تعلم الصالح وأن العالم حادث في الفتاة والسادس السادس 13 و50 امام ابن رحم سوق ادنى كثير من كتاب الله تعالى يعني قال اني قد خلقت الجن والالماء يقرؤ بالاعاده ونزل القران كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهناك قرئ تعالى ورق خلقناكم من طين صورناه ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم سجده لذال دين في أنه إنما أمر ملائفة بالسيود بعد خيط آدم لم يأمرهم في الأزل وخلال فقوله إن مثل عيسى إن الله فمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإنما قال له كن بعد أن خلقه من تراب الله في الأزل وكذلك قوله جثة نوسى فلما جاء عنودي أموري كما في النار ومن حولها وقال فآلا فلما أتى عنودي من شاطئ الله في الأيل مثل بقعة المباركة من الشجرة أيا أي نوسى إني أنا الله رب العالمين فهنا دين في أنه إنما نباه حين جاء لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية ويقولون إن نداء قائم بذات الله في الأزل وهو نازم لذاته لم نزل ولا يزال نابيا له لكن لما هتى خلق, في هت خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل لا لا k pues لكنه لما خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل ثم من قال منهم إن الكلام معنى واحد منهم من قال سمع ذلك المعنى بإبونه كما يقوله الأشعري ومنذ من يقوله بل أفهم منه ما أفهم كما يقوله طاب أبو بكر وغيره الصلاة فطبيعه لهم ان هو معنى الوحش لا يتداخلا ولا يتعدى فمن سافهم المعنى كله او بعضه ان كنتم كله فقد علمنا علم ما فيكم كله وإن كنتم بعضا فقد تبع بعض وعندكم لا يتداخض والالم ان كنتم كله فقد علمنا ان الله كل اسمنا إن قلتم كله فقد علم علم الله كله وإن قلتم دعظه فقد تباعظه وعندكم لا يتباعظ ومن قال من أجباء الكندادية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الضب كما يقول الثانية ومن وافقهم يقولون إنه خلق له إدراكا لتلك الحروف والأصوات والقرآن والسمة وكلام السلسة قاطلا يقتضي أنه إما ناداه وناجاه حين أكى لم يكن نداء مرددا قبل ذلك طبعا عن يكون قديم الأزلية وقال تعالى فلما ذاق الشجرة فبذك لهما سوآتهما وطفق الاختفال عليهما من ورق الجنة ونداهما ربهما ألم عنهكم وعن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو المبين وهذا يدور على أنه لما أكل منها ماذا لم ناجه قبل ذلك وقال تعالى ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعين ودعنا من داع في يوم معين وذلك يوم الحادث كائن بعد أن لم يكنه وحين إلي يناديه من يناديه قبل ذلك وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ذهيمة الأنعام إلا ما نقل عليكم غير محمد الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فدين أنه يحكم في يحلم ما يريد ويحلم ما يريد ويأمر بما يريد فجعل التحليل والتحرير والأمر والنهية متعلقا بإرادته وهذه أمواع الكلام فدل على أنه, أنه يأمر بإرادته ويحلم بإرادته ويحلم بإرادته ويحلم بإرادته دل... فيه سيق من ذلك أخوان لا أثبت فقط دقيق نبدو أنه فيه سيق نظر ممكن أعبوه. بإرادة في مرادة فأسود فضر تقريبا <تصفيق> والكلابية يقولون ليس شيء من ذلك بإرادته بل هو قديم لازم لذاته ويري مراد له ولا مقدور والمثولة مع الجهنية يقولون كل ذلك مخلوق من فصل عنه ليس له كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته مثل هذا كثير في القرآن, القرآن العزيز فصل وكلا يكفي إرادة والمحبة فقوله تعالى إنما عمره إذا عراد شيء يقول له كيف يكون وقوله ولا تقول أن لشيء إن نفاء لذلك غدا إلا أن يشاء الله وقوله لك وسنقومنا من الحرام ان شاء الله امينين وقولي اذا اردنا ان ننفق قريه امرنا مترفيه ففسطويه فصب عليها القلم وقولي واذا اراد الله بقوم شيء ان كان مرده وقولي والى شئنا بدلنا امثالها تبديلا وقولي ولى شئنا ان نهدنا بالذي اوحينا اليك وانثار ذلك اوحينا اليك وامثال ذلك في القران العظيم لان جوازنا الفعل المضارع وناصبه تخلصه تخلصه للاستقبال مثل إن وكذلك إذا ورثوا لما يستقبلوا من الزمان تقوموا إلى عرادة وإن شاء الله ونحن ذلك يقتلح فصول عرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة وكلام حزن محمد والذهاب قال الله تعالى قل إن كنتم تشدون الله تتبعوني يحببكم الله فإن هذا يجب على أنهم من اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم قوله يحببكم الله فجدمه جوابا للأمر وهو في معنى الشرق فتقويره إن تتبعوني يحببكم الله ومعلوم من جواب الشرق والأمر إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله له إنما تكون بعد اتباعه للرسول وإنما سعين من يقولوا ما سمى محبة بل المراد ثوابا مخلوقا ومنهم يقولوا بل سمى محبة قديمة أذنية إما الإرادة وإما غيرها والقرآن يدل على قبل السلة وإمة السمة المخالفة للقولين وكذلك قوله لذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فإنهم يقولون على أن أعمالهم أسخطتهم فهي ثمم لسخطيه وسخطيه عليهم بعد الأعمال لا قبلها وكذلك قوله فلما آسفون انتقلنا بيهم وكذلك قوله وتكفروا فإن الله أغنون عنكم ولا يربع لجدادهم الكفر وإن تشكروا يربع لكم أما قبيضا بشكر وجعله مجزون جزاء النهو وجزاء الشرق لا يكون إلا بعده وكلالك قولوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين ويحب المتقين ويحب المكسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله الصفاء ونحن ذلك فإنه يدل على أن المحدث بسبب هذه الأعمال وهي جزاء لها والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب هذه دمر من أدنى الكرم مؤمن الرحيم والله الصفات الفعالية الاختيارية قال عندكم مثلا في قول إذا أرى ولما جاء أرى أن من في النار والشيخ ذكر من ان من قال ان ما فعل لا لم يجد موسى في الاجل طب ما الاجل ايش مدامنا خول ولا شري معناه ان من قال على الايام موسى ان لله معناه ان ما قال منذ الاجل هو ايش ومات الايام موسى, يا موسى إلا. قال الشيخ من قال انه لم يجد الولاد موسى في الاجل فقد خالف كلام الله ما من خربه العقل ما من العقل هنا ولئن الله قال فمن وجاءها فإننا النجاء ماذا كان حينا بعد ناجيك هكذا من ناج الثاني ثمانين وثلاثمئة قال نحن ورثون من قال منه ان من الكلام معنى واحد ورغب السفقة لما يكون الكلام ليش معنى واحد لا فرقة بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار فهذا أقرب ما يكون ليش ليش السفقة وأن من قال عند الكلام معنى واحد مثل ما كان الشرحيه هذا مثل الذي يقول الوجود واحد ايش بالعين الذي يجعل الوجود هو يجعل الوجود واحد كما عند العربي السنبيل فلا يبرق بين وجود الرب ووجود ايش العبد تصبق المرة بالتدورية بأن الوجود تلمز الوجود واحد ايش بالنوع أما الواحد بالعين هو الذي لما وجود زهد ووجود عمر ووجود رجل شفاة فهذه الأعمى مستشفطة ان يوجد انا الوجود واحدا ليس بالعيب فمن يكون فلان معلن واحد صار امر قولهش ولاي الزرادقه الذين قالوا ان الوجود واحد من بالعين لو كانوا هم كان سنعادل كما نحن بذلك فاحبوا معنى لا سنعش بحرف مبسوط لما يكون معنى لما يكون سنعادل كما هدف بمعنى يكون عيش بحرف مبسوط لا الحمالة والله يجب أن يكون المعنى يكون بأموية عبد الله عن كلامة الثانية إذا كذلك لكن لاحظ الآن قال سمع ذلك المعنى بذنية لنشك من أقل الحراث من مقالة القاضية الوكر المقالة بنت أفهم منها فهو الآن القوة الثانية معنى صار القرابة بنت أعبر لي جيبه إلا وإنشاء مصدد على خلاف الليش بينهم وذل في الفترة الثالثة ٢٣ و ١٣ و لهم عندكم هو معنى الواحد لا يتبعه يتعدد طب أجلكم الآن قال إنه معنى الواحد لا يتعدد كما بين الشيخ رحمه الله كما واضح لأنه يقال إن القرآن معاني متعددة أو كما جاء في التعديل القرآن أو جاء في الفيه ويقول لو كان البحر مبادة لكالبات ربي لا نفد البحر ولو انما في ارض من شجرة الانقلاب والبحر وده من بعد سبعة سنة الحرمانة كذلك كلمات الله هم الى ذا قالوا بانه معنى الواعي الغدد ايش خذوا من ايش نسبات مالا نهاية نسبات مالا نهاية يعني ايش يزوهم ناذا ايش دوام الفاعلية ايش دوام الحوادث والشخصان لم يمكنهم اثبات مالا متعزدة خذوا من اثبات مالا نهاية له هكذا في الدر الثاني ثلاثة عشر ومئة الإجابة واضحة فهم من القرآن معنى واحد أو تعالى معنى واحد فإذا كان من سسمعك لهم معنى هم سمع إيش تبعين أولا؟ أما يكون سبعة كله فمعنى إيش معنى الصفرة يعلم إيش يعلم تعلم الله وإما يقول إيش, فيعنى إيش, فعنى إيش, فعنى إيش, وإن إيش يعني سمع بعضه فإن تقضى مدعب ينبغون إيش كدو أول وقت بعض قال هذا الشيخ فمن سفهم المعنى كلهم بعض وقلت كلها فقد علم علم الله كلها وهذا كان الله السجلي في رسالة إلها الزابيد رد على أبا الأنك الحظ فيها قال حتى من يفق كلام من الأزل إذا الأزل إلا وقد فهمها إلا قد فهمهم الموسى ومن يشمل حال الله إليه ومعنى الموسى يألم يشمل طيب يعني انا ما هنا لا كل اللي حصل عليه شوف كيف لوازم هذا القول الفاسد يقول الشيخ رحمه الله وتفادى ان القول الاثي ولا ما اوجه مهما نما يعني الامر عين الخطا يجعل الامر مش عين ايش نسى بس ان نقول تعال ولا تقول الزمن ايش وتقيم الصلاه نعم وما معنى الكرسي في سوره ايش المسد ومعناها ان مهاره التوراث اذا غير دخل هذا من القران ها هي الايه الرابعه 12 و100 قال الرحمن نقابل النصح الذي قال من غير الكلام هذه فروق وخصوصات لازم اللي كان يكون بالسالميه السالميه طبقنا البرد الشيخ كان المساهمه اللي مثل سالم هو بن سالم وهذا الشيخ قال الشيخ أبي طالب المكي عندنا أبي سالم أبو الحسن وعندنا أبو طالب المكي صاحب قوة القروم ونقام السهلين وننتسب هذه الطائدة أسربي عبد الله والتستوري لكن الشيخ يقول لهم أشبه وأقربين في ناعش الحنابلة أقرب الحنابلة تلقى في المجموع يعني هم عندهم تصوف كما ذكر الشيخ وعندهم قول بحرور خاص وإنه نكره بالجوزي رحمه في تلبي سيبليس آه، أيضا عندما ذكرون الشهاد الألعجيب في الكلام العديد يشارع المؤلف لما قال إيش أن الله تعالى يتكمن الكلام إيش ربيب قال بذاته لما قال هالحرص إيش يعني يفترن بعض راش ببعض فأنت لما تقل قل والله أرحب فيقول ما أليس تلقاه تسبق الله ولا ما تسبق الهائل آخر هو أن الوش هذا كان يكون يش ميدة يعني دفعة الواحدة ولو صم الوش باقترانية وهذا كان يش الحرص يكون يش مقترنة بعد رضاقه تصم باقترانية قلت من القصة للمين من فقرهم يقولون خلقنا ودراقنا ثلثة حربا وصوت يعني هم أحقا لما أثبت الوش الحرب والصوت لكن مؤساء أو الحرب من ماش واجعل ذلك قائم بذلك الرب لم يدع له شيء باختياره ومشيت وقال على قائم الخشام ان هذه العروضة يعني يقترونها مع بعض طبعا لا أحد يشل مقترينه لانه يجعلون لما تقرأ الله وحدهني لا يعلم وما تم الآية الثانية ما هو الكلام وفعل يكون يش شيء بعد شيء فإذا صار شيء بعد شيء معلهم يصار يشيء صار مشيئ تختيعه مثل ما جاءت معنا في يا تكرم الله الواحد وفي حديث ان ما هي استدلالات الفلسفه تمام استفادت مثل ما قال الشيخ الآن في عصره لما جمهور عمر ايش حلقه الخلط شيء بعد شيء فايوه كلام الله تعالى هو تكرمنا وجه مشي في ختمه اي نعم ففانت لما تقرا مثلا سوره البقره ايش لان دي من ذاك الكتاب فهالامر ولما تقرا من نهى عن السمع هذا ايش باخير فأني يكون كالأوص على إيش أحلص على ما تتمنى به بعد الشيء يكون شيء بعد شيء بأجبار هو إشب بماذا؟ بمشيكاته مختياره فأول الصورة يكون أفضل من إشب وماذا؟ من أخيه كما هو أمان الحرم بيّن يقول جه الإسلام على السلمية قالوا في مأتدمها باجتماعي ما اسم محفوظ قم المشت قم المشت قم المشت بقوعة وبعض والقرامية اقارة باجتماعها محفوظة بها باجتماعها محفوظة بها يعني كنتم بجمع المشت أنا زي الرابع حتى عشر ومئة الشغل ملزاماتي ومكان طنفيها لكن مرهم يقول وقد من قالب اتحاد معنى الكلام اتحدت مع لم ما يقولاش ان الكلام ايش هو الامر النهي الخمر ايش بس اخبار وقد رايته من قالب اتحاد معنى الكلام اتحاد كلها فتعرفوا شنو معناه يكون الامر النهي يرغم من الهارف ايش ان المحبه الكبرى والسمح ايش كنصر هذا مثل الزمان الذي يجعل الصفة هي الأخرى والصفة هي إيش هي نو صفة فلاحظوا أنه كيف أن هذا المذهب يعني ينزل ذلك قال ثم رفعه الكلية وجعلها نصف الذات قالوا هذا يعود من قانون بأن الوبودة واحد مدام الكلام مهن واحد لا يتعدد فهذا إيما قال إيش بأن الوبودة واحد واحد وإيش بالعين لكن أيضا كل إيش في ذكر الحالة نعم الربعة تسعة عشر مئة سعة عشر ومئة ويقول في الصفادية إن جاء أن يكون الخبر والأمر والنهي فجمز أن يكون العيد والقدرة أو أن تكون الصفات كلها شيئا واحدا فهذا يوجه من ها؟ لا لا لا يكون نبع شائعة وقال الآمن في لا جاوبات لأن أجل هذا اليوم قالوا بعد الآمن كثير كثير توقف والحيرة هكذا في الصفادية الثانية ستة وخمسين طبعا الكلام السالمي كما مربعه في شر التحرم هو مذهب السالمي وأيضا قالوا بعضها الحديث كما نكر غيخ السام ونكر في مخصوص السواق قال رحمه الله شهد صلى الله عليه وسلم قال ما يتكلم إلا بأصوات قديمة منذنية ليست متعاقبة من أهل الحديث فعلى ما ظن من؟ السالمية قال ذكي ابن عقاية مولود هذا القوم معلوم في السالم من التراغ وإنما ألجأهم بلا ذلك يعني ليش كانوا أنها ليست متعاقبة وإنما مقترنة كرانية ذلك اعتقاذهم من الكلام لا يتعلق بشيئة المتكلم هذه السنة الثاني في صفحة الدرق الثاني 15 مئة طيب من آية انتنا واضحة قالوا كذلك من إرادة والمحبة نعم فالإرادة والمحبة كما نخبر لكن كل صفات العلم تعلق إليش مشياتي واختياري وهذا أجيلك المعتقد المفاسد بالصفات يعني يتبعه لوقت الباقر وسبق المرمى الذي يجبه ومروا بكم شرح الطحوية لما جاء التعامة السيتنا بالإيمان وعند أبو كلاب كان يستثني وغيرهما من طوائز الستون لكن باعتباراته فكان يستثني باعتبار عيش يستثني باعتبار عيش الموضع وهذا المأخذ ما طالبي عدم السلف أنا عدم السلف الستون لكن مو أحد كان يستثني باعتبار الموضعات لكن أبو كلاب ومن تأثر به لك يعني بس لك الاستثناء في الامام باعتبار المرفاة هو بناء على الأصل الفاسد ورأى ان الله تعالى يحد الصحابة في الأزل قبل عيش قبل عيش قبل عيش المسلم وعلى الكلام فاسد المحدة متعلقة عيش بمشيئة اختياره فلما الواحدان مؤمن ان شاء الله فهو باعتبار عيش الامام المطلق الامام التام. اما الاستثناء اعتبار المرفاة فهذا لم يكن بايه احد وسلف وانما ذهبي على اصل فاسد وهو ان الله لا يشئ شيء تصبته في بل ان الله تعالى لما يحب فرحم يحب في الأجل يعني انا هذا العالم كامل في امكانيات وجود الان, الآن متافعيه بعد 10 سنين ايش شيء فالمهم ان يحبه الله انما الله يحب والحب هو عند الاجل وهو هذا شخص غير مسلم و علم الله عنه, عنه قديم أنه يشيرك يرتنك بمعنى ممت على إيش يبغونه إيش من الأجل قال كم الكهربازين تردون إيش الأجل له. ممت على قال على يا, يا من من الأمن لا تتخلوا عجبني أعجبكم و في ذات الصور قال إيش أسمناه أن يجعل أبيناك من الذين عديتم من المودة و أسمعناه إيش متحق القواديم فعلا تحول على إحداث صاروا ماذا صاروا صار أوليه وصاروا من أوليه هذا نكر الشيخ الرحيم والله بالإيمان بصباحة 11-14 يكون محبة الله ورضا وسخد وضغض قدير رضا الكلابية ثم حرقوا الإرادة أو صفات أخرى لو ذلك قولان وأكثر القدماء يقولون أن الرضا والسخد والغلب على ذلك صفات ليست لرادة لا أحسن حالة من إيش؟ من من جاء بعدها وكذلك مولانا والعداء كل صفات قدير وردالية عندهم الكلاب قال الله حبه من كان كافرا إذا علمه أنه مناسا مؤمنا كذب الإيمان صفحة الهدى عشاء الله تعالى قاله إن جوازه من فعل الظالم وأنه تخلصه الاستقبال لا إذا نكره في الدار الرابع صفحة سبعة ومئة نعم في تقليمنا أن الله تعالى فعليش بإختياره ومشيئاته أعني تقولون خذوا تحبون الله واضحا للمعنى والمعليش ان تتبعوني اعبوكم الله وبفهوله قال هذا انه اذا ما حصل اتباع انتبه ايش انتبه محبة الله تعالى يتجرف ناغر الايمان وجزاء الشرط وتواب العمل ومسبب السبب لا يكون ولا الا قبل ولا بعده لا يكون ولا بعده لنا. فاذا وجد الاتباع ايضا اتباع ايضا واذا انتبه اتباع انتبه ايش محبة الله يعني. لهم هؤلاء في اليوم 23 و 400 و, و أنا عن الشيخ هذا الدراء الثاني 24 و 100 قال المعروف أن يجعب الشيط الله يكون بعد العقبة هذا بيّن إلا أن قال وَمَنْ مَنَا جَفُونَ مَنْهُمْ لِمَنْ كُلَّابِي وَلَا شَاعَرَهِ يقول أنه لا يوجد محبة لا يوجد محبة لأنه يكون محبة ومعرقة ومعرقة في بين المحب والمحبوب والمحب ولا مناسبة بين القديمة والمحدث بالمعنى مراد ثواب مخلوقا لان هنا المحبه المتوراثه المرضخه في, في التطوريه اما ان تفسروا بالاراده واما تفسروا بالعيش بين المخلوقات ثم تكون المحبه اراده للان والانتقال فيايرد المحبه الى صوره عيش الاراده التي يشوي في جوهر نعم طريقه الاشر من هذا وان تفسرها بالعيش بين المخلوقات فيكون المحبه ثواب والنوع عيش ويصير المحبه هنا لدي مثلاً انا يعني بالجن هو الغضب والسخط مش بالنقو فمثل ما انا قلت بيقول هذا ان الغضب هو بحسبه الغضب انا انتقم هو اللي بيرجع له لانه حاله غضب انه على الوجه حصل ايش الانتقام دي خوشه رسمه احنا ما في كتاب الإيمان عند قوة سارقة رضي ربك الله عن المبنين بيّن أنه رضي عنه هذا الوقت فإن حرف إذا طبعا حرف إذا لما يستقبل حرف إذا حرف إذا كما ضربنا ضربه لما حرف إذا يعني كل شيء ما يش لما ضربه فإن حرف إذا ضربه لما ضرب الزمن يعني أهل رضي الله عن المؤمنين انظروا الى ان المرحله وقع, وقع. وقع. وقع. وان ما كان مستقبلا يجب انشئ باذن كما سبق قال بين حرمه النذر لمن رمى بالذنب وان ان جاء الوقت رضي الله السنه بدايه الامر واذابه عليه والمسبق لا يكون قبل سببه والمؤقت وقت لا يكون قبل وقته واذا كان رام انهم من جيره فهذا الرهب الخاص الحاصل البيعه يكون الا حينئذ القلب الخائف تعثر باي شيء عليك لكن في ابن عيش احمد بالخص اللي هذا الذي الخص من خص من عيش انه ف في عقله عيش الا اعتباره هذه البياه لما عم انه هذا يدل على انه في ذاك الوقت حصل هذا الوهال ان دياله تعقب سخه وبذلك وجدنا على انه غيرهما غير قد عيش قد يتأقم زخز قد يلوث على الكلان ان الله ثم يعتقد ان الشخص يريد عيش صنبه او مقتضاه كان في اليمان هذا الشيء 424 و400 ففصل المكانه السمع والبصر والنظر قال الله تعالى قالوا ان فسر الله انكم رسوله هلا في حق من اتبعنا وقر في حق التابين وقل يمن خسار الله عملكم ورسوله والمؤمنين فقالوا ان فسر الله دليلا على انه يراها بعد نزول هذه الايه الكريمه المنازع ان ان في رؤيه وإما يثبت رؤيه قديمه اصليه فقط وكذلك قال ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم انظروا كيف تامنون ولا ملكي تقتضي أن ما بعدها متأخرا عن المألوم فنظره كيف يعملون هو بعد أن جاء لهم خلائف وكذلك قد سمع الله قولا لكن تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أكبر أنه يسمع تحاورهما فيها كانت تجادل وتشتكي إلى الله وقال مني صلى الله عليه وسلم إلى الله الإمام سمع الله بمن حمدك قول ربنا ولك الحمد يسمع الله فجاءت سمعا هؤلاء جزاء وجوابا للحمد جزاء تماثل مجموع جزاءه فجاءت سمعا هؤلاء للحمد فيكون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القوله قبوله قبوله هو ايابته فما هو جزاء الذكر مجموع فجاءنا ب 3 ومنه قول الخليل إن ربي لسميع الدعاء وكلالك قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله لموسى وهارون إن من معكما أسمع وعراء والعقل الصليح يدل على ذلك فإن المأذين لا يرى ولا يسمع بصليح العقل واتفاق العبناء لكن قال من قال من السالمية إنه يسمع ويرى مدودا في علمه لا مدودا بائنا أنه ولم يكن أحد إنه يسمع ويرى بائنا أن يضب فإذا خلق العبادة وعملوا وقال فإنه فإن أن نقول إنه يرى أعمالهم ويسمع أطوالهم وإنه لا يرى ولا يسمع فإنه نفي ذلك التعطيل لهاتين السجدين والتكديد للقرآن وهما صفات كماد لا نقص فيه كما يسمع وهو بصره اكمل ممن لا يسمع ولا يبصر والمقصود يتكلف بانه يسمع ويرى فيمكن الاتفاق المخلوق بالصفات الكماليه دون الخالق سبحانه وتعالى وقال الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في اي موضع ولانه حي والحي الى لم يتصف بالسمع والبصر اتفق هذا بالضروره وهو الامر الصمن ولكن من تلف ينسب هذا لغيره من اخر وان المقصود هنا أنه اذا كان يسمع ويرى الاقوال والاعمال بعد أن فانه ان يقال انه تجدد إن يقال الية تجد شيء فإن كان لم يتجدد وكان لا يسمععها ولا يفسرها فض بعد, بعد أن خلأها لا يسمع لا يسها ولا ييفسرها نتجد ال شيءءإما يكون مجودا أو عدمة فإ كان علم من قمي شيء ووان كان مجودا تإما يكون قائ من الله أو القائ من ذات والثان يستجم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويراك تعين أن ذلك السمع والبؤية موجودين قائم بلاك الله وهذا رحلة فيه والكلابية في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق تعلق بدون الثانية تعلقوا بأس والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تألق بين الأمر والمأمور وبين الإرادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرء فيقال لهم هذا التألق إما أن يكون ودودا وإما أن يكون عذما وإن كان عذما فلن يتجدد شيء فإن العذم لا شيء وإن كان ودودا بطر قوله وأيضا في حدوث تعلق هو نسبة وإضافة بغير حدوث لا يجيب ذلك من كنه فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر مدودين يقتضي ذلك وطائفة منه ما أقول يسمون هذه النسب أشوالا والقوائف المتفقون على حدوث نسب وإضافات وتألقات لكن حدوث نسب بدون حدوث ما يوجدها منتنع فلا تكون نسبة وإضافة إلا كابئة من صفات ثبوتية فالأبوية والبنية والفوقية والتحقية والتيامن والتياثر فإنها لا بد أن تستمزل أمورا ثبوتية وكذلك كونه خالقا ووازقا ومحسنا وعادلا فإن هذه أفعال فعلها من نشيئته وقدرته فكان يخلق من لا يوجد من شيء أتين ولا يدني من شيئاته ولا من شيئاته والذي عليه دين المسلمين من السنة والخلق ان الخالق غير المخلوق فالمخلوق فإنه خالق ومخلوق ومصنوع والهله كان من ي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله من شر ربي وصفاه في قلبي صلى الله عليه وسلم اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عذابتك وبكن من كان احسنا عليك انت على كما اديت على نفسك فاستعذ بمعافاتك كما استعذ بالرضا وكان صلى الله عليه وسلم كان احمدا بغيته كلام الله غير مخلوق لأنه استعال به فقال من نظر منزلا فقال عائل بكلمات الله التامعة من شر ما خلق لم يضغه شيء حتى يغطح لمنه وفذلك المعافاة ولضاه غير مخلوق لأنه استعال به والعزيز قائلة ببذل العبد مخلوقا فإنها نتوجة معافاةه فإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته يدل على أن مع الخلق فعله يحصر بمشيئته وانتمع قيامه بغيره فدل على أن أقاله قائمة بلاته مع كونه الحاصلة, الحاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح معقوم وإن نحن تثبت بالأدنة العقلية والصدية كل ما سوى الله سعى مخلوط مهجف تائم بعد أن لم يكن وأن الله انفرض للقبل والأزانية طيب أفضل معاني شخالك يمكن بعضك قد ينصر لما أعطي لكم الدرس القادم قد ما يمكن تغيالي ومستميحكم لذر السبع القادم ذكرت وعدم أردت من في أي ساعة من حفلة طيب قرب الحمد لله وكذلك السمع والبصر والنظر لا اعرف من النسبه والبصر ولا مش مفهومه طب ماشي هو الحديث ده تي هو غير بسيط لكن هو اسم مقام يكون متامل في عيشه باختياره ومشيئته في قضيه العلم الانزيه لكن هنا في انه عايش ومتامل في عيشه في مشيئه اختيار فالشاعر لا ينكمل علم القديم بسم في سنة كما لا يخفى على هذا الكلام والعلم الذي جاء معلق ليش؟ بالحوادث مثل ما عندك وضلان في قوله تعالى وسوق المرابين مراراً وذكر الشيخ النجائبي برعة عشرة دليل قولني تعالى وضلان عجواناً إن عمري علمت الناس كنت عليه إلا للعلم هذه تحدث عن المؤلم وحبه الله فهذا السلطة مثل العلم القديم الأزالي ويتمسون العلم يش هذا العلم يسميه الشيء ويش تجدد أفعال الله تجدد أفعال الأثالة فنثبت هذا ونثبت هذا الأولاء القدري لا يسمع لهم كما تعلمون ينكرون العلم ونظر لها لا أرى أي شيء لها بعد وقوعها فعنا شاعر هذا ليش فإنه ماذا؟ لا يستطيعون وإنما قد علمنا من صار إيش؟ ماذا؟ صار واطعا يرسل Oh, blah, <laughs> blah, blah, blah, blah, blah. Thank <laughs> الله رحمه الله في المجبوعة العلية يقول نقبل أنف الأصل إنما يقتضي معجبة المعلوم ثم قد يكون من نوازي ما يقتضيه الألم من محاسبة الشامس الشخصي ومجازاته يعني نقبل الشيخ حيب الله يحتفي بليات هذا السنسان ومن دلالة عظيمة في فهم النصوص مثل نامر بنا لما يقول سارة قد يعلم النار النبيين يتسلمون من كل وقت فهذه ليعيش محاصمة للشخص ومجازعه وعقوبته وحين العبدس تأتي مقام عيش فالانتلان في مقام التسلية كما قال الله صال على النبي قد ما علم الذي يقولوه إنه لا, لا يكذبو لك إلا أنقال الشيخ مكبير في والبصر مثل قلوه لقد سمع الله <تصفيق> لما قال لقد سمع الله قولنا في زجاج لك صار من المؤسس لأنه ليخول عن جكلابك لكن لما قال الله تعالى لقد سمع الله قولنا في زجاج <تصفيق> هذا في مقام مجاليات الهديد وقل إعلى فكرة مربيناً خجائة حق المنافقين سيرونا عبدالكم رسول فانت من ذلك من إحصار ذلك وانجزاء عليه كما وإلى بالنظر نظر الرحمة والمحبة يعني عندما قالنا الثلاثة مهمة فلنظر ما عليهم نفاعي نظر نظر الرحمة وشوى والمحبة كان المجموعة العلية الجزء الأول ثماني وهو الشيء في إجابة مسائل ال366 و100 ااا قابل النموذج 2000 في يا وانه ليس في قسم الجزائريه وسبقا ورد المحاسبي في فهد قران لا يفلشل الخدمه الحيويه وانه الهمه من لوكيات او فرق الشغل الناديات الزبانيه الاختياريه وعندما طلعت مثلا مثل هذه الارادات والله اي اا واذا ارجعنا الى تقاريرنا الى ارضنا فايش ليش المراد ايش وقت العيش المراد قولي ايش وليه تسمي اعاده لانه ما عندي ايش ماله فقدم لي هنا اا مصر لقد سمع الله انا هنا المراد ايش ان هذا صار واقع ان انه عدم اثبات حدود السبع و بصر اللي تجد ذلك فهذا العشب يمديه من المحاسب الى اعتبار ان يكون لو اثبت مدادة هذا كان صبات عشب حاملة الشيخ ذكر كلام المحاسب تعطب في الدرس و الفتاة و طيب <تصفيق> إذا قال الله سمي الله هو الأطلاق السمه معنى يجاب وأن السمه هو دراق المسموعة فأردوا ما هذا لذلك يحلق المحلوق في الصلاة سمي الله فأردوا ما عنه وكما قال شيخ خلاص يقال شي تضمن فهو لا شك هو دراق المسموعة فأردوا ما ظن انه هو العيش المعنى ان اشرف العيش انا وهنا قوم تعرفكم اسمهم يقولون سمعوا ايش يسمون اي ايمارا خا اين هذا الذي حرش الاسلام متعقب الغار لم ايش لمقتل العيش في قال احدهم باعتبار قراته كل امثال العرب فقال احدهم اين ها ادى المثال ايضا في القرآن اللي نجد رانيش ادى فاحتجه ايش وفيكم سماعان لهم يقولون السماعان هو ايش الذين يسترقون السبق فتعقب الشفاء هو ان مراد بذلك ايش وفيكم سماعان لهم ايه مستجيبون يعني انتم مع ناشر المؤمنين فيكم ايش من مناس من مستجيب ايش للم للملافقشي قال ابن كثير كما عليه قال ان امر النفاق الشنيع اذا كان الصحابه رضي الله عنهم معنقل الامه يبانوا نور على يحسنهم انه يعني, يعني, يعني ويستجيبون ويقدمون ما فيهم عرفش لمن جاء بعدهم والله المستعان قال جزاك الله خيرا والله هذا المشكله اللي معكم لما تفضل المئ بنفس الملاخ خلاص ما والمعية الخاصة بمتعلقة بمشيئة لكن عندما تنظر المعية العامة هي أقرب ما تكون صفات إيش لكن المعية الخاصة إن الله عن الذين اتقوا أصبروا مع الصابرين فهو رابعها متعلقة بصفات الأفعال اختيار فمن تحمل الصبر حصل طلمش حصلوا هذه المعية وإذا انتفع بالصبر انتفد عن إيش هذه المعية قول العقل صلي عدوه على ذلك من المعدومة لا يظى ولا يسمع لا يمو ربه عليه لكن كان من قال من السلامه ما هو اسمع وانا في علمه هذا طبعا سيفسطه يعني إن ما قد علم الله تعالى يبقى يشه موجودا يسمى موجودا هو في الأجل هل موجود يعني قد علم الله تعالى أنه بغلب أن الناس سيمروع الصراط طب هل هذا فرغ فلا يرى و لا يسمع ان ما يش ان ما تنمى بعد يش بعد يضع النقع و يحصل و ان نقول ورى و يسمع أبوالهم كما هو علي مدد السلف و اما أن... لا يسمع فان نذي ذلك تعطي النهاتين الصفاتين قال نذيك الأربعة فان ذلك فهو تعطيه له هاته له ما يصفت إيش السلوى الوئيه وما سبت كمانا نقص بيه من لا يسمع ولا يبسر يعني كما قال الشيخ عمالة بالدارة يكون ثبت بصريح العقل واتفاق العقلاء وجوب تجدد إضافة فيها وجوب تجدد إضافة له لمن تعالى سبحانه كان في الدارة الع... العاشر صفة كابعا تجدد أفعال الله لأن يمكن <تصفيق> بعض الحالات لأن الموضوع يطول أشار في الدر الأول 80 و 300 والثاني 45 و 23 و 200 والعاشر و 100 والتاسع <تصفيق> الله يكتب الله المنطقيين في نفس الشيء رامير يعني من الحالات على نمط طبعا الشيخ يستهل بالوته جديده على ما نقول ايش في جره رسائل قال انه الذين كانوا يسمعوا اقوال الامام اذا يريد ثم لا خالص شيء وانما ام قام اما ان شيء هذا الكلام ايضا جاء ايضا في الدره الثاني 41 و200 يقولون هم تجدد الشيء فإما يكون ودوداً أو عدماً فإن كان عدماً لما يتجدد شيء طبعاً هم الآن هم يقولون هم تجدد لا تنافج اللماج ماذا؟ معدود ما يقولون لكم لا فيه يعني يقولون هرات يش تنافجون بأن ما علمه صار يش موضوداً فهيش يجعلونها علاقة عدوية ليس العلاقة كل هذه فرعبا من إثبات يشهد بأي اختيارية قالوا وكان مدوزا فإما يكون قائم بلاد الله وإما نكون قائم بلاد والثاني فإذا كان قائم بلاد الغير يكون ذلك فهو الذي يسمع يرى فتعين ذلك السمع ومدين قائم بلاد هذا دليل العقل وسيقر بعض المؤلف في موضوع من يقول الشيخ أحمد الضغط في تقويرها يقول ما متأول أن المتجدد إن ما هو مفعول فقط من غير يتجدد لفعلي يعني غير تجدد قام إيش الثالثة منذية ما يتأول نصوص الإراغة والحب والبوض على أن المتجدد ليس أيضا أن المخلوقات التي تراد وتحب يلعك أنه شيخ الشيخ تبعد في كل موابنة في التدورية القول في بعض صفات القول في بعض الأخرى فهذا الأصل الشيخ يطوعه والله والله مو سبب فينا يعني في بنت من انا نعيم في موضوع الراجل مثلا آه يعني تجيبون السؤال هذا ليه لا فلا يكون شغله هنا لو كان متجدد هو مخلف المخلفات من غير تجدد ولا غير تجدد فهذا يجب هنا ان ان ان تعود الى عدمها ان استقامت الله ان يتعلق به المعادة والمخلقات لا أنه هناك يراجج قائمة بداية الله تعالى هكذا في الدرس سنة صحة 2200 طيب قالوا الكنبي المجرؤتنا المتجدد تعلق بين الأمر والمؤمور بين الأمر وبين مراد وبين السنة والبصر والمسوء والمرأي لكن هذا التعلق هو أمر إيش؟ المؤدل ما قال بنساله ايش فيه ونتيجه ولكن ما قد علم صار ايش صار معه صار عيش صار بوجوده وهذا يدخل على على كلامه انه يعني لما قال انا نعلم من الله الصدق ونعلم من الكاذبين انه الان استوى الامر صار ما فرق بين العلم القديم الاول بين هذا العلم الحادث وهذا مردود لان العلم القديم الالهي ما له فرق عليه في هذا الاقتراظ قال لي اترتبت بني السواب اليقاب عن ايش الانوية المتعلق مشهية الاختياره قال يصنقا بالربيه لا ذكر شيء رحمه الله في الردع المنطقي قال رحمه الله قاله قاله فلق. قال وَأَلْبَنْ بِحدُوثِ تَأَلَقُوا مُسْبَة وَإِضَافَةِ من غير حدوث مائل بذلك متجد قال فلا تحدث بسبه وإضافة إلا بعدوث أَلَقُوا موجودية تقوم ذلك آه. فهذا كله من أجل تقريب ماذا أن, ان هذه المسبة لابد أن تكون قمرا ممدوديا قال وطأ له بالعقل بالعقل يسمي هذه المسبة بشكل ما أحوال عقل غض من؟ من الذي أحدث الأحوال؟ طب وهاش ويعني بالعقل ترى أخراكم أن بعض الشوخ كان من, من يتزيل من يتزيل أبو الوليد والثاني من التبان وكان بعض أجوانهم متأثر بهم والأحوال التي عندها بياشي وكم المربلين هم الأحوال هيش هم تتعلمون من المستخيلات لكن حيانا قد تجد بعض الصفاتين يثبتون كما قادش الأسلعى هناك من يثبت الصفات الأحوال هناك من يثبت الصفات ومثل الأحوال هناك من يثبت الأحوال ممكن يش الصفات فحيانا كل الأحوال كما هو الكلام بضعه في قضية الفرق بينما في الأدهان وبينما في عيش العيات هذا الأمر يعني يسع ذكر الشيطي في التدولي يرحو كمان لكن الحوال الملاشة اللي هي لا موجود هو المعدوم هذي كلها سعزة من إيش ماذا مما إيش لا حقيقة إينا مما يقال عنه ولا حققة الأخ معقولة تدمر من الأفهامين هذا الحال عند المعشرين إلى آخره طالب التفكور على حدث رسل وإضافات وتعلقاتهم تأشف حلاء تحدث عن هذه في الفتاوى السادس عشر صفحه 500 لاحظوا ان هذه أن، أن،, ان ان ان ما يحدث هو مجرد اضافه في شيء قلنا انه هذه الامور الوافيه فالامور الوافيه ماذا تتسلم ايش امور وديه شمال الامور الوافيه الامور الوافيه بالنسبه عندك مثلا الاب والبنوه الى اخره يعني هي صيغه تواصل شخص واحد أنا. فبدل هذا الشخص زي يعني هو أب باعتبار صحبا هو إذن باعتبار وأخذ الإباع والشخص هو العادة واحد المتعدد واحد فهو باعتباره وضع في كل أب وباعتباره كل شيء يقوله باعتباره وضع كل شيء يقوله كل شيء يعني هو شخص واحد لكن طبقا هذه الأمور الإضافية لابد أن تستميش أمورا نيش الوجودية فهو حبت حتى وضع مغمور ضافية فهذه المنورة إغلاق فيها تستمزم وليس أموراً وجودية ابتعد لعلمك لدي أدود لبعض التعليقات لعلمك من الشام في الدرس أسبوع لبعض القادم ولا هتتمرضان على هذا التعليق من الله تنفيد من وصل النظر